وغربت عليهم الدلة أينما تقفوا إلا بحرب من الله وحرب من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وغربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الآن بي يا حبيبي حق ده قال لي كان ما